قَالَتْ سَنَنْظُرُ أَقَدْ قُتِئْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا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 كنت قاطعة نمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد ونمر إليك فنبدي ماذا تامرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلون وعزة أهلنا أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله غير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون إرجع إليهم فلناتينهم بجنود لا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ اسْتَغْفِرُوا لِي وَأَنَا مِنَ ٱلضَّآلِّينَ قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي نمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما لآه مستقلا قال هذا من فضل ربي ليبلو لي أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كثر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدين أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَا كَذَا عَرْشُ فِي طَالَتْ كَأَنَّهُ وَأُوتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وصدها ما كانت تعبد من دون الله لَهَا كَرَتْمٌ قَوْمٍ كَافِرِينَ ثِيلًا لَهَدْكُ للصَّرْ خَلَمَّ مَا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّرْدٌ مِّن قَوَارِيرَ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد رسلنا إلى ثمود أخاهم صالح لنعبد الله فإذا هم فريقان يختصمون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 وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ فَعَوْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِم إِنَّا دَمَّرْنَا أَرْغَامَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَال لِقَوْمِهِ أَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُرْفَلُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً بل أنتم قوم تجهلون